موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق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 والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يوم كُنْ خَافِيًا فَإِنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينٍ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينٍ فَيَقُولُهَا مُقْرَأُ كِتَابِيَ فَيَقُولُهَا مُقْرَأُ كِتَابِيَ إني ظننت أني ملاق حسابيا، فهو في عيشة راضيا، فهو في عيشة راضيا، في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا كلوا وشربوا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَامِ الْخَالِيَةِ وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالٍ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ يَا لَمْ أُوتَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يا ليتها كانت القاضية يا ليتها يا ليتها, يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانيا خذوه فغلوا أذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون فلا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 ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه أمين